ابتدي بالحمد لله واحمده وزني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بين يدين شبكة حداء الانشادية ابتدي بالحمد لله واحمده وسني عليه واعترف له بالولاية وكل خلقه بين يدين كان لي ذلل شكوى فابتدي الشكوى عليه يا لا لا لا لا لا لا, لا, لا والثمن جنة وحو والثمن جنة وحو تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا أخو يا غيره ونيرتجين نطلب أهدى رب متين نسليك هنمشي عليه يا لا لا لا لا لا لا, لا, لا وثمن جناحه وثمن وث جناحه فجد اللي خلي خل غالي, غالي فجد الدرع المتين فاقده والعن تدمع والضمائر في وني خايف أن البعد آخر بيننا عهد وسنين يا لا لا لا لا لا لا لا والسنين بنا تدوم والسنين بنا تدوم بنشد القمر ودغو أسمى مرشد دليل ورشد الطائر وقول الله وين ذيك الزمين يبل ما يقوى كتابي وين له لهمتين يا لا لا لا لا لا لا مبدأ فيكم ما مبدأ فيكم دصور عزتي لك يا ثوور أمك الليل طويل فقدلك راس مالك فقد الزول الجميل أطلب الله لك جنان وأطلبه ظل ظلين يا لا لا لا لا لا لا وثمن جنة وحور وثمن جنة وحور Tidhi بالحمd لله وأحمده وزني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بين يديه